الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أبناءنا الطلاب نمضي بتوفيق الله تعالى وعنايته في شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في نذهب الإمام مالك بن أنس رحمته الله تعالى على الجميع. ووصل بينا الكلام إلى شرح كتاب الأضاحي وما يتعلق بها من أحكام. ونقسم الكلام فيه إلى درسين. نتناول في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى الكلام عن حكم الأضحية وما يتعلق بها من شروط وأركان. ومن دوبات فنقول وبالله التوفيق إن المصنف لعب أن فرغ من الكلام عن أحكام الزكاة وأحكام الأطعمة ما يباح منها وما يكره وما يحرم سواء كان من الحيوان أو غيره شرع يتناول أحكام الأضاحي وذلك للعلاقة التي هي بينهما فالاضاحي إما أن تزبح وإما أن تنحر وتقدم لنا أن النحر والذبح من أفراد الزكاة أو من أنواع الزكاة. كذلك فإن الأعوام التي تجب فيها الزكاة والتي سبق لنا الحديث عنها في ذاب الزكاة زكاة الماشية هي الأبل والبقر والغنم هي نفسها الأعوام التي تجدي في الأضاحي. والمصنّس كعادته لم يتعرض التعريس ولا للدليل. ولكنه بدأ بالحكم مباشرة. ونحن نقول وبالله التوفيق على سبيل التعريسي للأضحية. إن الأضحية تقال بالضم وتقال بالكسر. فتقال أضحية ويقال أضحية. والجمع أضاحي. ويقال للمفرد منها الضحية. يفتح الضاد. وتجمع حين أذن على ضحايا ويقال لها أضحايا وجمعها أضاح أو أضاح هذا من النهاية اللغوية من النهاية الشرعية الأضحية هي ما يتقرب ما يتقرب المرء بذكاته من الأنعان السليمة من العيوب في اليوم العاشر من ذي الحجة وما يليه من أيام التشريق والدليل على أضحية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ضحفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذك الشين أملحين أقرمين قال أنس ورأيته يذبح هما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفافهما قال وسما وكبر والحديث كما نرى فيه بيان لحكم أضحية وفيه بيان للصفة الزبس وفيه بيان للتسمية والتكبير على الأضحية بدأ المصنف بالكلام عن حكم الأضحية فقال داغل سن لحر غير حاج دينا ضحية لا تشف وإن يتيما بزذع ضعن وتني معز وبقر وإبر ز سنت وثلاث وخمس بلا شرك إلا في الأجل وإن أكثر من سبع إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه وإن سبر عن هذا الجزء من الند يتكلف فيه المصنف رحمه الله عن الحق وعن الاشتراك في الأضحية وعنا يكون أو عنا يقع فيه الأضحية. أما عن الشقن فمشهور مذهب نالك رحمة الله تعالى عليه أن الأضحية سنة مفتاقا لنا رؤية عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالنخر وليس بواجب ولكن هناك خلاف في مذهب نالك هل هي سنة واجبة بمعنى أنها سنة يجب العمل بها بحيث لو اتفق أهل بلد على تركها يقاتلوا او هي شنة غير واجبة ايا كان الامر فالنصية شنة كما قال علناء النذهب في حق الحر صغيرا كان او كبيرا يتينا او غيراتي على نحو ما ورد في مبالغة المصنف قائلا وان يتيما ربا على من قال انها لا تشن في حق اليتيم وتشمل ذلك ويشمل ذلك الذكر والأنثى المقيم والمسافر فلا تسن في حق العبد مطلقا إلا إذا سيده وإن أذن السيد لعبده في الأضحية فيشحب للعبد في نائذ الأذان والأضحى وهناك شرط هام في الأضاحي وهو الإسلام أي إسلام صاحب الأضحية مسألة إن الكافر يفاطب بالأضحية أو لا يفاطب الخلاف مبني على مسألة مفاطبة الكافر بفروع الشريعة الأضحية لها أركاب شأنها شأن بقية العبادات أو نحوها أركاب الأضحية الذابح والمذبوح والوقت الذابح اللي هو رب الأضحية يشترك فيه الحرية والإخلال والمصنف والمصنف رحمه الله بالغ في سنيتها لأنه لو كان المرء يتيما سنة في ويضاد شرط آخر على مسألة شروط الزابح أن لا يكون حاجا بمنا أو بغير منا فلا تسمى الوضحية في حق الحاج إذا كان في منا ولا تسمى في حق الحاج إذا كان في غير منا ويلحق بذلك المعتمر في ذلك الوقت غير الحاج لا تسمن له الأضحية الحاج لا تسمن له الأضحية مطلقا لأنه لا يطالب بها كما لا يطالب بصرات العيد والحاج في نينة لا تسمن له الأضحية لأن من ما سيذبح في نينة إنما هو الهدي ومن حقه أن يقس به بعرفة كما تقدم الكلام عليه في ذات الحاج من الشروط التي أشار عليها المصنف أيضا أن لا تكون الأضحية مشرفة بمال المرء مشرفة بمال المرء بمعنى أن الأضحية لو أهتش في المال إجحافا شديدا الذي يحتاج إلى ثمنها في ضروريات حياته ففي هذه الحالة لا يسن في حقه أن يذبح والعبرة هنا باحتياج الثمن للضروريات لا للكماليات وقد سبق لنا في باب ذكاة الفطر أن فقهاء المذهب ينصون على أنه يجوز للمرء أو يلزم المرء بالاستلاف لأداء زكاة الفطر فهل الأبسية كذلك؟ هذا سؤال طرحه بعض علماء المذهب لمعنى هل يلزم الإنسان أن يتسلف ثماء أبسية كما يلزمه أن يتسلف نقدار زكاة الفطر أو ناصيب زكاة الفطر يخرجه؟ قال الفقهاء بأنه لا يتسلف ثماما بعض الفقهاء قالوا أنه يتسلف لكن مشهور المذهب أنه لا يتسلف وفرق ما بين الحالتين أن ذكاة الفطر أمر سهل نظرا لقلة المخرج فيها كذلك ذكاة الفطر واجبة بالسنة فكانت أقوى ذكاة الفطر تقدم الكلام فيها أنها واجبة كما جاء في حديث صارت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الفطر وبالنسبة للأضحية مبلغها بيكون أتمر لكن ذكاة الفطر مبلغها بيكون قليل وبالتالي هو لو استلت ثمن ذكاة الفطر فالسداد إن شاء الله يسير لكن استلاف الثمن من قد يكون فيه على المرء مشقة بالنسبة للضحية أو ما يذبح من الأنعام المشروع أن يذبح أحد ثلاثة أشياء إن أضأن وإن أبقر وإن أبن والضأم يدخل فيه المعذ والبقر يلحق فيه الجاموس المعروف في بعض البلاد على هذا الترتيب أدواني في كلاما مصنف بجذع ضأم وثني معذ وذقر وإبن إلمان المرشد يقول إن العلماء مجمعون على زواد الضحايا من جميع دائمة الأنعام لكن اختلفوا في الأفضل من ذلك مذهب مالك وتبعه عليه بعض فقهاء المذائب الأخرى أن الأفضل في الضحية الكبش ثم البقر ثم الإبل بعكس الأمر في هذه وفي رواية أخرى عن مالك أن الإبل ثم البقر ثم الكبش لكن الرواية المشهورة في المذهب هي هذا الترتيب: أبضاء المعز أبضاء المعز البقر الإبل بالنسبة للخبصية يشترط فيها شروط تتعلق بالسن وشروط أخرى تتعلق بالسلام من العيوب. شرط السن لابد للأدفاية أن تكون مشتوفية للسن في كل نوع من الأنوان في الضم والمعز يشترط أن يكون قد أوفى سنة ودخل في الثانية لكن في المعز لا بد أن يكون قد دخل في الثانية دخولاً بيناً وفي البقر يشترط ثلاث سنوات وفي الإدل يشترط خمس سنوات ويقتفر اليسير من الأيام القليلة ولماذا كان الاختلاف في هذه الأثنان قالوا لأن هذه الكائنات أو هذه هذه الأنواع تختلف في النهاية قبولها للحن وهذا لا يحصل غالبا إلا في هذه الأثنان المذكورة ولما كان الآدمي دون الحلم يعد ناقصا أو يعد صغيرا كانت الأنعام كذلك تعد ناقصا ولا تصح للتقرب بها والعبرة في التقدير بالشهور الهجرية وليس بالشهور الميلادية روى عن سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعنين مسألة الاشتراك في الأبحية وهي مسألة شائعة جدا في ماذا بمالك لا يجوز الاشتراك في الأفرية لا في الثمن ولا في اللحم، لكن يشتركه في الأجل والسوياب حتى ولو جاد العذر على السبع وهذا ما يخالف رأي أبي حنيفة والشاشعي الذين أجاز الاشتراك في البدنة أو في البقرة إلى سبعة أفراد المالكيين يرون في عدم الاشتراك في الثمن واللحن وجوها من المعقول. الوجه الأول أن الحيوان يضح به فلم يجز إلا عن شخص واحد كالشان والمراد شخص بأسراته الوجه الثاني إنه في حالة الاشتراك في البدنة والبقرة يصير كل واحد منهما مخليا للحم لعض البقرة أو البدنة وهذا لا يعبد أضحية وإنما هو يثابت من اشترى لحما واطعم به نفسه أو اطعم به أهله لكن الاشتراك في الأجر يجوز حتى ولو يجاد على سبعة أشخاص بالشروط التالية التي ذكرها المصنف الشرط الأول أن يكونوا مشتركين في السكن بمعنى أنه لا يدخل معه شخص في الأضحية إلا إذا كان مشترك معه في السكن سواء كان في موضع واحد أو في موضعين بس السكن يخص صاحب الأضحية الشرط الثاني أن يكون المدخل ينفق على من أدخله نفقة معينة سواء كانت هذه النفقة تطوعية مثل نفقته على عم أو أخي أو كانت نفقة مثل نفقاته على ابناء الصغار او نفقاته على الروي او على ابناء الكبار الفقراء العاجزين عن الانفاق على انفسهم الشرط الثالث ان تكون هناك صلة قرابة للمدخل له يعني صلة قرابة للمدخل للمدخل له فلا تدخل الزوجة ولا ام الولد ولا من فيه شائبة رق خلافا لما رأيه ضعب فقايا النذب من إلحاق الزوجة وأم الولد القريب لما بينهما من الرحمه والمودة ما جعله الله يقوم مقام القراضة يعني الزوجة لا يصح أن الزوج يشرك زوجته في الأضحية لأن الزوجة النفق هنا بالنسبة له واجب عليها بالنسبة لمسألة العيوب وما يتعلق بها فيه ضابط في النذهب وهو مسألة التأثير في اللحمة أو النقص فيه أو كون إلعيب مما يقبح خلقة الأطفاء والمصنف رحمه الله أشار على سبيل المبالغة في البداية إلى الأشياء التي تجوز من الأنعام وسيأتي بعد ذلك الكلام ما لا يجوز فقال رحمه الله أنه يبزئ في الأنعام ذبح الجمع والجمع هي الشاء التي ليس لها قرون إذا كانت في نوع به قرون هذه هي الزبحة يجوز أيضا زبح الشاه أو الحيوان المقعد لنعنى الحيوان اللي عجب عن القيام بسبب كثرة في الشاه يجوز زبح ويجوز زبح وإذا كان مكسور القرن أو القرنين بحكم يعني بحكم الأصل أو كسر في حادث سواء كسر القرن من أصله أو كسر صرفه بشرط أن لا يدنيه فإذا كان يدني فلا يجوز. لماذا جازت التضحية بهذه الأشياء وبهذه الحالات؟ قال لأن هذه العيوب لا تنقص اللحم ولا تؤثر فيه، لكونها عيوب غير مرضية. لكن لو كان الخرنيء يبقى هنا يعتبر عيب مرضي. كما أن هذه العيوب بعضها موجود بأسل الخلق، مثل الجماء والمقعدة، لا دخل إنسان فيها. لما ذكر المصنف ذلك تعرض بعد ذلك إلى ما لا يجزئ من الأضحية على النحو التالي أولا مكسورة في القرن إذا كان القرن ينزل دما فلا تجوز في الأضحية لأنها مرض لأن هذه الحالة فيها مرض لا يجوز في الأضحية ذبح الشاه أو البقرة المريضة البين مرضها ودعم إن البين مرضها إنها لا تستطيع التصرف كبقية الحيوانات والمرض البين بالشاء يفسد لحمها ويضر بالآكل كذلك العجساء وهي التي لا مخف عظامها أو الشديدة الهزال أنزيلة البين هذا له كذلك الأجرب أو الجرباء لا يجوز ذبحها لأن الجرب يضر باللحل كذلك البشمة وهي الحيوان الذي أصيد بالتقمة بسبب الأكل غير المعتاد أو الأكل الكثير لأن هذا مرض نعم ملاحظة أن يكون ذلك بينا كذلك لا يجوز ذبح العرجاء البين عرجها والعرجاء البين عرجها الشال التي لا تستطيع العقوق بالأغناء لأنها دائما تجهد نفسها في المشي لتدرك الغنب فينشأ عن هذا العرج الوزاسي وكذلك يلحظها الشاة المشلولة ولا يجوز أيضا ذبح الشاة المجنونة البين جنونها لكن إذا كانت مجنونة جنون خفيف فهذا الجنون الخفيف لا يؤثر لا يجوز أيضا ذبح حيوان فقد منه جزء كاليد أو الرجل سواء كان الفقد لأصل الخلقة أو نتيجة حادث من الحوادث إلا الخصية فإن فقدها غير مؤسكة لأن فقدها يعود منفعة في لحمها فالنقص اللي لحق بفقدها أجبر الزيادة اللي في لحمها أجبرت النقص أو جبرت النقص الذي لحق بفقدها الحيوان المقطوع الأذنين بأص الخلقة أو في حادث من الحوادث لا يجوز جبته أيضا لأنه لم يوجد منهما عوض بل عوض يجبر هذا النقص لأن الأذن لا تنبد أو لا تعود الصماء أو السكاء اللي هي الحيوان الصغير الأذنين جدا نسبة لصومعة الأذن أيضا لا تجزئ في بعض الحيوان الإنسي المتولد من حيوان وحشي لا يجزئ ذكته في الأضحية ولكن هنا في تفصيل إذا كان الحيوان الإنسي أمه إنسية أمه إنسية وأبوه وحشي يجزئ أما إذا كان أبوه وحشي وأبوه إنسي وأمه وحشية فلا يجزئ مثال لو إن فحول الضأن ضربت في إناس الوحش فولدت فلا يجزئ في بطنها لكن لو العكس، بإن فحول الوحش ضربت في الضأن الإنسية تجزئ ولماذا فرق بين الحالتين قال لأن الحيوان يتبع في أصل الخلقة في أمه أمه لا أبي فالحيوان يلحق بيها ولذلك اليتمي ال بالنسبة للإنسان بسقد الأب لكن اليتمي عند الحيوان فقد الأم هذا ما قاله بعض فقهاء المذهب من التفرقة بينهم لكن الرجع في المذهب أن الحالتين أن الحالتين لا تجزي في الأم حيات سواء كانت أم وحشية أو أم إنسية مما لا يجوز زفره أيضا في الأضحية البتراء أي مقطوعة الزنب سواء قطع زنبها بجناية أو لم يكن لها زنب بأصل الشرقة والبكناء وهي التي سقدت الصوت من غير أمر عادي. وقالوا إن الناقة إذا مضى لها من الحمل ستة أشهر تبكم فلا تصدر أصوات كذلك لا يجوز أن تسبح البخراء راية التي في فمها رائحة مُنتناء. قالوا لماذا؟ قال لأنه نقص في جمالها، كما أن هذا النبض يغير اللحن. لكن لو كان هذا البخار أصلي، كما كبعض الابل اللي لها رائحة مميزة ورائحة معينة، وكل فئة الابل هذه فيها تلك الرائحة، هذا النقص لا يؤثر حينئذٍ. مما لا يجوز ذبحه أيضاً الحيوان. الذي يبس ضره لكن لو كان الضر تربع ببعضه، بقعضه فلا يضر حينها ويلحق بهذا أيضا الحيوان الذي يخرج من ضرهه دم أو قيح أو صديد مما لا يزدئ ذبحه أيضا مقطوعة الزنب من الثلث فأكثر سواء قطع بجناية أو مرض قبل أنه لحم وعض يعني الزنب يحمل لح ويحمل عرض وهذه تختلف عن البتراء البتراء اللي مقطوع الزنب كاملا لكن هذه المقطوع ثلث الزنب أو أكثر من الزلث كثلثين مثلا لا يجوز ذبح الحيوان إذا كانت أذنه مشقوقة إذا زاد الشق على ثلثه فإن كان ما دون ثلث تجد ولو كان في شق خفيف سيبزق أيضا لأن الأذن جلد ليست من اللحم فيه شيء الحيوان اللي هو كسر كسرة بسنه أو قلع بسنه إذا كان قلع السن لغير إصغار أو كبر سن أو هرم سواء كانت السن ربعية أو سنية أو غيرهما واحدة أو أكثر سنة أذن أما فقد السن للإصغار أو الهرم فهذا لا يعلم الأصناف التي تقدم ذكرها بعضها ورد من كتائب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها أشرنا إليه من الأدلة العقلية ونأخذ حديث عين البراء بن عازب الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم والذي يبين فيه ما لا يجزئ من القرحية. فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك بالعرج بين رضعها ولا بالعوراء بين عورها. ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقذ وهو يعد الضحاك عبيد بن فيروز مولى بن شيبان قال قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزنا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد الحديث في دلالات طيبة من بين حسن الأدب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قام سيدنا البراء ليشير بيده كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويدي أقصر من يده تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشبها به وفيه من فوائد الأحكام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في العيوب التي لا لا تعيب الأفرية تعيب بينا قال ما كرهته منها فدعه ولا تحرمه على أحد يعني النساء الراجعة ليتقبلوا الشيء أو إجمازه منه. ما لم يكن هذا العيد منا يؤثر في اللحم في الأضحية. روى عن مالك عن ناشئ عن ابن عمر رضي الله عنهما رضاه أنه كان يتقي من الضحايا التي لم تشم يعني لم تذبل السم والتي نقص من خمسين. قال مالك هذا أحب ما سئت إليه. الارقن الثالث من أركان الأضحية هو الوقت. وقت الزبش أشار إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه بقوله من زبش الإمام لآخر الثالث وهل هو العباسي أو إمام الصلاة قولان ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إماما كأن لن يبرزها وتوانى للا عذر قدره وبه انطذر للزوالي والنعار شرط الوقت الأضحية بالنسبة يختلف من الإمام لغير الإمام بالنسبة للإمام عند أغلى الأهل المدى يقوم بعد فراغه من الصلاة والخطوة أما بالنسبة للوقت اللي أعشر ليه المصنف هنا فالمراد ديه الوقت بالنسبة لغير الإمام وهذا يبتلق من بعد ذبح الإمام في يوم النحر الأول وينتهي لغروب شمس اليوم الثالث بنعنى أنه إذا غربت شمس اليوم الثالث فات الزفح ويكون الزفح نهارا وليس ليلا والدليل حديث البراء ابن عاذب رضي الله عنه وعطاه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أم نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقط أصاب سنتنا ولن ذبح قبل أن يصلي فإنما ولحمنا عدله لأني ليس من النشر في شيء. فقام خالي أبو برد ابن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنا. قال جعلها مكانها أو قال بحره ولن تجد جذعة عن أحد بعدك. صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قدر على إن الذبح يكون بعد الفراغ من الصلاة. وإن الصلاة هي الأول وأن من فعل ذلك فقط أصدر سنة في النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإنسان لو لم يفعل ذلك ونبح قبل الصلاة فإنما قال استعدم هذه السنة وأتى بلحم قدمه الآن مثل ما فعل سيدنا أبو برد لكن سيدنا أبو برد النبي عليه الصلاة والسلام خاص بحكم هام جدا وقال أنها تجزيه ولا تجزي أحد بعده أن يرشي بالصغير من الحيوان فضحها للجذع مرة أخر لأنه سبق قبل ذلك أن زبح شاتنهادية وهذه واقعة عين لهذا الصحابي رضي الله عنه وعرضاه حتى ولو تكرر العذر كما وقع لهذا الرجل فلا يتكرر الحكم بعد ذلك والمصنف رحمة الله تعالى عليه لما يتكلم عن الإمام هل يقصد به كلا إيمام الصلاة ولا إيمام المسلمين المتبذر من, ال... من كلام المصنف هو أن يقصد بإيمام الصلاة لكن هو أشار للخلاف بعد كده وقال وهذا هو العباسي أو إيمام الصلاة في قولها دي قولين في المذهب بالمراد الإيمام هل هو إيمام الطاعة اللي هو حاكم المسلمين والي أشار له المصنف الأعباس أو المرضي الإيمام الذي استنيب للصلاة بالناس اللي هو إيمام الجمعة والعيد ونحو ذلك الإيمام الراتب المصنف لما عبر بقوله قولان كان هذا التعبير في نوع من الاعتراض من الإمام الدسوك رحمة الله تعالى عليه يقول أن الأولى أن يعبر بالتردد قال لأن فيها خلاف بين اللخمي وابن اللخمي يرى أن المقصود به إمام الملخمين ابن يرى أن المقصود به إمام الصلاة وبناء على قول ابن هذا ينظر في الأمر إن كان إمام الصلاة واحد في البلد فهو المعتبر للجنين وإن كان متعدد، سيعتبر لكل نهاية ذبح الإمام الذي يصلي به ومحل القولين ما لم يخرج إمام الطاعة مضحيته للذبح بالمصلى للدبح وإلا فلا يعتبر إمام الصلاة خلافا لبعضه هنا في مسألة هامة جدا فترتب على كلام المصنس في مسألة الإمام الأعظم المصنس عبد, عبد أبو ابن قالوا لأنه كان هذا التوقيت الإمام ابن الحاجب في عصر الدولة العباسية والمصنف عبر بهذا التعبير تبع لابن الحاجب رحمة الله تعالى عليه لكن هذا الكلام من المصنف لا يفهم منه أن يشترط كون الإمام من بان العباس لأن الإمام الأعظم يشترط فيه من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قراشياً لكن شرط كونه عباسياً ليس بشرط ولا مستحب كما ذكره بعضهم. الحديث المروي عند الإمام البخاري في مسألة الإمامة من قريش أو الإمامة في قريش عن محمد بن جبير ابن مفان حدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان من قحطان فغضب فقام فأثنى على الله ثم قال فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أهاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك جهة لكم فإياكم والأمان التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا تبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين الحديث مروي بهذا اللفظ عند الإمام البخاري وفي العصر الحاضر أبناء الطلاب المسألة متعذرة أو متعذرة في التطبيق في العصر الحاضر سواء كانت بالنسبة لإمام الصلاة أو لإمام المسلمين لأن النهاردة الناس ليسوا في حالة إلى أن يعلموا إمامهم أو حاكمهم ذبح أو لم يذبح فهم لا يطرعون على ذلك نظر الاتفاع البلاد وكثرة العباد كذلك الإنام المسجد الآن الشارع الواحد أو الحي الواحد بعده أينما وعدت مساجد فهي المسألة في العشر الحاضر تحسب كيف تحسب فراغ الصلاة فراغ المسلمين من صلاة العيد فراغ كل منطقة من صلاة العيد أو أهل كل منطقة من صلاة العيد الإنام ال تبع الإنام الزبح أو تحري الإيمام في يكون في اليوم الأول فقط يعني الزرف يوم العاشر والعاشر والثاني عاشر التحري يكون في اليوم الأول فقط يعني ينبغي أن لا نتقدم على ذبح الإيمام في اليوم الأول لكن لو الإيمام لا ذبح في اليوم الأول أو لم يذبح إطلاقا أو ذبح في اليوم الثاني أو الثالث في هذه الحالة من تقدم عليه ثلاثة ولا ينبغي مراعاته في هذه الأيام الثاني أو الثالث بناء على لزم لزم سبعة الإيمان في الذبح، لو ذبح الشخص قبل الإيمان في اليوم الأول إعادة وتكون الزبيحة شات له. استدلنا بالحديث بالحديث السابق في الذي السابق في قصة سيدنا أبي بارط. لو إنسان ما لش يتحرم يتحرر من الأيمان أقرد إيمان ليه؟ فيذبح دعاء، وإن ذبح قبله فإنه يبزيعه لأن هو هنا مش إيمانه. بعض الفقهاء حد ذلك بثلاث أميال. يعني يحجوا قرب الثلاث أنيال قالوا لأن هذا هو الذي يؤتى الصلاة العيج منهم والأبعى من ذلك لا يلزمه لأن الضحية هنا تتبع الصلاة هذا الأمر متعذل أيضا من الناحية العصرية لأن اليوم مش هتلاقي إمام أو حاكم كل ثلاث أنيال الحاكم اليوم يحكم على وعد آلاس أو مئات الأنيال بالنسبة للأشخاص الذين ليس لهم إمام يخاطبوا بالاقتضاء بأقرى الإمام لهم ويجوز حينئذ أذن أن يذبحوا إن يجتهدوا وإذا اجتهدوا وبان لهم أنهم سبقوا الإمام فلا بأس في ذلك لأنه لا سبيل اليقين في هذا الأمر فيصل على الاجتهاد في القبلة في حالة الغيب هنا في مجموعة أحكام تتعلق بذبح الإمام منها مثلا إن الإمام إذا لم يبرز الأضحية للمصلى وذبحها بمنزله وتحرى شخص مقدرة ذات حيه بمنزله ثم لبح وتبين ذات مقدر الإمام فهذا لا يؤثر في الأضحية منها كذلك لو تواني الإمام أن يتبخ بسبب عذر كاستفال لفتالي عدو أو نحو ذلك ينتظر أن يذبح بحيث حتى حتى لو لو فات اليوم الاول يعني لو الامن مشغول امان المسلم مشغول بعذر الجهاد ونحو ذلك انتظر من كذلك اذا لن يكن للمرء اماما او كان هناك اماما قريب وتعذر ان يتحرع ذبحه فهنا هل يذبح الانسان بعد صارة العيد او يؤخر الذبح لقرب الزواج او يذبح في اي وقت شاء فيه ثلاث اقوال فيها في كما هو مفهوم من ذلك النار شرق الذبح بمعنى إن الليل لا يدخل لا يدخل في الذبح هذا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه وإن كان هذا مخالف لبعض فقهاء المذهب وبعض فقهاء المذهب الأخرى الذين قالوا بدخول الليل في الأيام المعلومات فالمشهور في المذهب إن الليل لا يدخل وبالتالي لا يجوز الذبح ليلة مقابل المشهور وما عليه بعض مقائل مذاب أخرى أنه يدخل الليل في ذلك الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح في النهار وبالنسبة للأدلة من المعقول إن الأرحية قربة من القربات المتعلقة بالعيد فتضاف للعيد وبالتالي لا يجد فعلها بالليل كما لا يجد فعلها بالليل في الليل الجزء الأخير مما ذكرناه، المصنف رحمة الله تعالى عليه، أوقع هذا الكلام كله في مسألة وقت الزبعة. بعد ذلك شرع المصنف في الكلام عن مندوبات هامة تتعلق بالأضاحي. فقال رحمة الله تعالى عليه: ونذب إبرازها، وهنا الضمير يعود على الأطية. ونذب إبرازها، وجيد وسالم. وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة وسمين وذكر وأقرن وأبيض وفحل إن لم يكن الخصي أسمنه وضعن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف وترك حلق وقلم لمضح عشر ذي الفدة وضحية على صدقة وعبق وذبحها بيده وللوارث إنساذها وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد واليوم الأول وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد وذبح ولد خرج قبل الذب وبعده جزء المندبات التي ذكرها المصنف أو التي أتت في كلام المصنف نذكرها على النحو التالي أولا يستحب للإمام إبراز الأضحية الخاصة به إلى المصلة ليسبحها لحضرة الناس بعد الصلاة والخطبة بشيء يعني من الناس لذبحه فيتبعونه في الذبح كما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام قدع في المعونة بيقول إن هذا واجب على الإمام أو ينبغي عن الإمام أن يفعل ذلك بالطبع إذا كان الإمام سيذبح أما لو كان الإمام صغير لا يملك الأضحية فبالتالي لن يذبح ولم يقللها إمام الصلاة من المشتحبات أيضا تحسين الصورة في الأضحية إنسان يأتي بضحية بصورة حسنة يعني حسنا زائدا على ما نقصه لا يمنع الإجزاء لأن طبعا إذا كان فيها نقص يمنع الإجزاء فبالتالي لا توجد لكن هو هنا يطلب تحسين الصورة أكثر لأن هذه قرضة يتبرع بها الإنسان إلى ربه عز وجل وينبغي على الإنسان أن يكون على أكمل هيئاته وإن الله سبحانه وتعالى جميل محب الجمال يستحب في الأصية أن تكون خالية من العيوب اليسيرة. أنا عندنا العيوب، عيوب مؤثرة، طبعاً ذكرها، لكن في وفي عيوب غير مؤثرة، عيوب طفيفة، هذه العيوب الطفيفة يستحب خلو الأصية منها. مثل شرطة يسيرة في الأذن، مثلاً، أو قطع يسير في الأذن. يستحب أيضاً أن تكون الأصية سليمة من العيوب الأربع التالية: أن لا تكون خرقاء، ولا شرقاء، ولا مقابلة، ولا مدبرة. الخرقاء هي التي يجيء أذنها خارق مستدير والشرق هي التي شقت أذنها والمقابلة هي التي قطع من أذنها شيء من قبل وجهها وطرقا معلقا من قدام والمذابرة هي عكسها يعني اللي قطع من مؤخرة أذنها وارتفاع الضحية السمن السمن مطلوب الضحية هذا الكلام لا يعني يعني لا يعني استعباد الشاطة تسمين يعني قيام الإنسان بتسمينها في هذا غير يعني غير مفهوم من هذا الشر بعض العلماء كاره التسمين وقال إنه من فيها اليهود لكن الحقيقة التسمين وإن كان من فيها اليهود إلا أنه كان شائعا في المدينة الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وبوت في أول باب الأطفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن يحيى يعني الإمام البخاري يروي في أول باب الأطفية عن يحيى ابن سعيد قال سمنت أبا أمامة ابن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون لذلك التسمين مطلوب يستحب في تركيب الأضاحي أن يقدم الذكر على الكنسة ويقدم الأقرى على الأدم ويقدم الأبيض على ما دون الأبيض من الألوان وكذلك الذي قارب البيض يقدم على ما دونه ويقدم السحلة على الخصي إلا إذا كان الخصي أثنى وبنسبة للترتيب من النوع يقدم استحدابا أبضاء مطلقا على المعذي مطلقا أبضاء ذكره وإناثه فطوله وخصياره على المعذي مطلقا والمعذي مطلقا يقدم على الإدرع والبقر لكن جرى خلافة المذهب هل البقر أفضل من الإبل أو الإبل أفضل من البقر بالنسبة لطيب النح. البكر أفضل من الإبل بالنسبة لكثرة اللح الابل أفضل من البكر القاضي عبد الوهاب وابن الجلاب اختاروا أفضلية البكر الإمام ابن شعبان رحمة الله تعالى عليه اختار أفضلية الإبل من المستحبات كذلك واللي بعض الناس يفهموا على سبيل الوجوب هي عندنا في المذهب مشتحبة لكن ونسبة عند بعض العلماء أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يضحفه أن لا يقلم شيئا من شعره ولا من ظفره ولا من جسده بعد دخول اليوم الأول من ذي سجة وحتى انقضاء الأطحية وفي هذا تشبيه له بالمحرم ويستمر المرء على ذلك إلى أن يذبح الأطحية حتى ولو تأخر في ذبح الأطحية إلى الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر ودليل ذلك حديث مسلم وغيره عن أبن سلمة رضي الله عنها ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يؤخذن شعرا ولا يقلمن ضفا وهذا بالطبع اللي هو صاحب الأضحية أو اللي يباشر عملية الأضحية بنفس يعني لو كان رب البيت مثلا هو صاحب أضحية وأولاده تبع له بدون يعني وأولاده تبع لهم من ينفق عليهم فهذا ليس في حقين وقالوا إن, أن الإنسان لا يقتصر هذا الأمر على الشخص فقط إذا كان فيه اشتراك في الأطفية لو كان فيه اشتراك في الأطفية يبقى الشخص المشترك يطبق نفس الحكم حتى ولو لم يذبح كان الاشتراك مثلا في البدنة عند القائلين بالزواج أو الاشتراك في البنقرة عند القائلين بالزواج. ففي هذه الحالة إذا كان يشيد تولى سبع ولا خمسة ولا أقل سيظلوا على حالهم على سبيل الاستعباب حتى تنتهي الأطفية مسألة الاضحية فضلها او تقديمها هل هي افضل من الصدق قالوا ان الاضحية افضل من التصدق بثمنها وقالوا ان الاضحية افضل من العتق ايضا قالوا ان الاضحية سنة والعبق والصدق كل منهم مستحب ويستحب للمرء كذلك ان يذبح الاضحية لنفسه، سواء كان ذكر او انسى صغير أو كبير إذا كان يحسن الذبح ويصيغه لأن هذا نوع من التواضع لله سبحانه وتعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح صيّت بنفسه يدي الشريف ولذلك استحب في المذهب إن الإنسان يذبح بنفسه حتى ولو كانت امرأة وفي كثير من النساء تحسن الذبح وتحسن أمور الجزعة في هذه الحالة تذبح قالوا حتى ولو كانت جنوبا أو حائضا أو لفشاء ويتحرر كثير من النساء من الذبح بسبب زياد أذواجه في سفر أو نحو ذلك ويقولوا لن نذبح والذوز غير موجود يتحرج من مباشرة الذبح بأنفسهن أو من تكليف أحد بالذبح وهذا خطأ يقع في كثير من البيوت أو يقع في كثير من البيوت إن الناس يتوقع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أفكار خانفئة كما يموت لهم قريب قبيل العيد أو قبل العيد فتجد العائلة لأكملها تمتنع عن ذبف الأضاحي تكريما للميت هذا أو حرص على مشاعر أهله هم بذلك يتبعون بدعة ويتركون سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإنسان الذي يطيق الذبح أو لا يستطيع الذبح إلا بمرافق ان صبي صغير مثلا لا يستطيع الذبح إلا إذا رافقه شخص يعلمه الذبح، فهذا لا بأسه أن يتعلم بأن يمسك السكين ويرشده الذبح، ويقول له افعل كذا وافعل كذا حتى يفر من الذبح بنفسه، فينال بذلك الأجر. من المنذبات التي تتعلق بالأضحية أيضا بالنسبة للورفة، إذا المو... إذا مورفهم ناء قبل أن يوجب الأضحية أو نظره قبل موته. سيندب لهم أن يذبحوها بشرط أن لا يكون عليه دين يستغرق ثمنها إن كان عليه دين يستغرق ثمنها تباع الضحية ويسدد دينه لكن إذا كان المرأة أوجب الأضحية ومات سجدين حالة يجب على الظرف أن ينفذوا هذا الأمر ويذبحوها ويقتسم لحمها حتى ولو كان عليه دين فلا يباع أو فلا تباع الأضحية ويسدد الدين بل يدب عليه الإنساز الدين لا فرق بين كون الدين دينا قديما أو لينا خادثا يجتحب بالأضحية أن يزمع الإنسان بين الأكل والصدقة والهدية بدون حد في ذلك يأكل ما شاء يتصدق بما شاء يهدي بلا شاء بلا تحديد لأننا الطلاب في كثير من المشائد لا يرى التحديد فلا يرى التحديد هنا لا بالثلث ولا بالربع خلافا لما يراه غيره من أنه يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا وبعض العوام يظنون أن هذا على على ترير الوجوب، لكن نقول لإنسان إذا أراد أن يتصدق فليتصدق وإذا أراد أن يهدي فليهدي وإذا أراد أن يأكل فليأكل حسب استطاعته في كل حالة من الحالات الثلام لا سيما وهناك أناس لهم مصر كبيرة فلو أنه تصدق بثلث وأهدى ثلثا وبقي له ثلثا، وبقي له الثلث فجيناذي الحالة لن يتحصن على لحم كثير يأكل به هو ويأكل منه أولاده ولذلك إن رأي من يكون رأي وجيه هو نعم قصده وسرس وأكل سرس وإهداء سلط في صبلا كبير في النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولكن إذا كان المرء له أسرة كبيرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه من المستحبات المتعلقة أيضا بيوم العيد فيما يختص بالأطحية أن الإنسان صاحب الأطحية يستحب له أن يؤخر الطعام يعني يؤخر الأطل حتى يذبح ويأكل من الأطحية وإنما الفرش يقول أنه يستحب له أن يأكل من كبدها قبل أن يتصدق يعني ولا ندري أين الوجهة في ذلك وإن الدليل في مسألة الكبد هذه ولما الكبد بالتحديد يعني يقدم في الأفضلية من حيث الوقت اليوم الأول على اليوم الثاني، والأول مقدم على الثاني لا شك وأول اليوم الثاني من الفجر حتى الزوال أفضل من اليوم الثالث، يعني أفضل من أول اليوم الثالث، لكن فيه تردد في تردد المذهب في أفضلية أول اليوم الثالث إلى الزوال على آخر اليوم الثاني اللي هو من بعد الزوال وحتى الغروب، هل هو أفضل أو أن اليوم الثاني كله؟ من صباحه إلى نسائه أفضل مطلقا من اليوم الثالث في تردد في, في هذه المثال من المستحبات كذلك إن الإنسان إذا ذبح الأضحية وخرج منها ولد بعد الزف فذكاته ذكات أمه بالشروط المتقدمة في هذا الزكاة تكون الخلقة تامة والشعر نالك لكن لو خرج قبل الزف فيستحب له أن يذبحه حتى ولو كانت بذبيحة منذورة ولو خرج بعد الزبح حي حياة مستمرة يجد الزبح حيناء دين لأنه مشتقل بحكم نفسه ولو خرج ميت ذكاته كما قلنا ذكات أمة بذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس من الأضحية ويتبقى لنا إن شاء الله تعالى الدرس التالي حول المقروهات والمنوعات التي تتعلق بالضحيه وفقكم الله تعالى اي من يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته